سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم تنجيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فأبد الله مخلصا له الدين تنزيل الكتاب تربعة يسمى الرب هذا نحن يتشرد الحنان أنزل الكتاب ورب نرنسوا غلاب يسند ضب الرمور تكثف إذن زرف الله شبين دننا الحق أعبد الرب استحق ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كافر اهه يا ربينا كل العباد يصحان واذا يقمن غير ايش واذا كننا على ذن اقر من عبد ذن اغش قربنا الربيه جراش الرب ياحكم ذقين في محلثا رب رد لو أراد الله أن يتخذ ولداً نشط فمما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار يكون ذي بغير ربي هذه شعومش هذه خثير ذي الخرق شيء يبغى اشحال عليه الشنيس اذا تشي غير ربي وحيد اذا تشي غير خلق السماوات والأرض بالحق يكويل الليل عن النهار ويكويل النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أنا هو العزيز الغفار يخرقيه نوان ذرقعا سلحق مسيدة سكالر يدويرد إضغفاس يدويرد أسغف يغ يسخرد إطيج هقور كليون أذي تشجاج ألمان بست حدان أثن الثريس وغراب أطرس من الدنوب إجمحوا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون يخرق يكون جون العبز يخرق في سنة أمن التام هو يخرق المجد ثمانية يكون جون في حرد النسان إذا عباط الجمهة يكون يخرق شويت شويت ذاتر من ثلاثة طبقات فعباط أشكي ون فرويهم وانا غرب بباب الهون يشعالحكم ويشيح حد واللي ويظمن الشام امكي العام بقولكم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى دعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تجروا واجرة وجرة اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما تعملون إنه عليم بذات صدور ماذا قلت لنا كفرًا؟ ربكم يحوى جرى ورير الظون الكفرًا لعبه ذي نس ما شكرمت وين كان رون يرضون هي ونريد شعقاب ذي البتار ببيضنين ثغرين غربة من وين أكون ذي خبر مرة أسوين كنت خذ يعلم خفر إذمرا وإذا مسل إنسان ضر دعا ربه منهيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل أجعل لله أندادا ليظل عن سبيله قل تمتى بكفرك قليلا إنك من صحابي النار الله أكبر مثل نرد بنذم ذリبران ادي العبابيش ادي رورغنعنيش ما يفكي يجد النعله هذه يشوكو يكوي دعان هذه يقمر برندوز في مثال هذه الشالقه بريفيش انش اتمتاشي طوح شربو فريف اقلك تجمش هو قانطنا نا الليل ساجد وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمة ربه قل هل يشتوي اللهين يعلمون واللهين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب ما ذوي الناخير ناغذوين يعبثنا ربه ذي قيض ذي سجيد يكون ذو ركع يقال الأعثام للأخير يضمع ذرح من ببيش إناش ما يلاعدل وذي يسنن ذي نحذقنا لديهم محسين قل يا عبادي الذين آمنوا تقربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوف الصابرون أجرهم بغير حساب إنس أو نقار ربع ألا عبادي وذ يمنا استود ثباب ون وذا تخذ من الخيع ذكيذو نيس اشعان فينا كنري غرهان جنته تمر صار ربي توسع اش نفكي رجرا سن مبرر حساب قل اني يا اميرت أن الله مخلصا له الدين وامرت لي ان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصى ربي عذاب يوم عظيم انشن اخريس ومراقد هذا عبد ربي واحدث اتوامر اغدك نبي ليغ هذا مزور جنسلمن ايناس فنمع سيغفابيو اقريو قذغ العثاب ومبوش فنهو عرنطاس قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاشرين الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إنسن رب عبد الدني وحشن تسا عبد كونهوان غريس ثنظة سن وذي خسرن وذي يخسرن من النسن إجران سمولى النسن السني ومالحساب ثنظة الخسرين بنا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي افتقون اسعنهم ذي ثمس النجسن سدوثسن اسوين نغذي السواد رب العثاف النينس أقول سير عبادي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب وذيك سبع ذن الشوطن أرث عبد والرب يتغال السعانة ندي بالشرن العباد وغشب شريفا وذيك سبع نرهدر ذيك ستبع نيني الهان أذوذذ يهذى ربيا أذوذذ ذو حذقا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين ابتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت هذا النهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد إيوين فيك ذفشقة يعني الشديس اللي والنيل لان دخلت ماش لكن وذي تجوذن وذنسن أثني دسعان ذي الجنث غرفتين أنيك شدث غرفتين أثنت تججن الدوات شد إسفن وذي الوعد الربية أربريس حلف الوعد ألم تر أن الله أنزل من سماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا نلوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الباب تفزري ضرع أربي يجتكد منك هني أتسيثا نلقعا أدفغن ذلعو أنصر ومبعد يستم غيدي السن يجران يمخلف ندلون ومبعدك نذقرا أتنتظر الظور غن ومن بعد ثنية ذي السحث حشيشنا قرآن إفتسا وإن مرد سميكثي إوذي فهم الحلقا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين ما يعذي ذوينه فلا ذوين من يشرح ربيه إذما نصغر الإسلام نستذي النور مبفيس أجوغا وإذم قرآن ولو ننسنغ في القرآن وذيذر ليفنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغضل الله فما له من هاد ربنا الدين زدن شيفنيك الهدراث ذلكتب يتم شباه ذلكتس عودد الشرون ذكسي هلمان بذي يجادن بذنسان هم بعدك نذي ققن هلمان ذهولوان مثلني ذكرى الربية وني ذكرى الربية يجسم لثي وني يفغى ماذو ان اظل الربية وليس عين وليس العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكتبون وني اتقفل نسو ذميس لا اعتذن ننا العقاب من مني لن درمان أزندين الضرمين عرف أين كنت حسبا. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا شعرون فأذاقهم الله الخزية في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وذكي لنقه لنسن شد فنرمبي ينسن يوشى سن ديرا تاع القرآن زغوندك نور عليمان ييشوشنا ربي يدل في حياتنا الدنيا ديرا تاع بالآخر تكثر لو كان ذلك ذريمن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج نبو يزن دم الدان ذي القران قدم ثور إما هذا دم كثين استعرف في وقم إما هذا دب وذن الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكشون ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون يبدى ربنا المثال اخر مشرح النذيس واذا كنت تسمس فهام ذو اخر نيس عنه وان ينسي ليس مين الحمد لله إذن الحق التصديس ارتسنا انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أقلك دي حشة مصاب أولا تنهني هذا مثلا أقلك دي يوم الحساب وربط مخصمم حزب فما نظلم فما نظلم ممن كذب آل الله وكذب بالصدق إجاءه أليس في جهنم مثوا للكافرين حزب فما نظلم وي اللي ونظر من أمن دسكدفنا فربيا مدوسا فيسكدفيت القرآن أعني مرشب مضيق دسمس أو دكفران الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ونكن دب ونفذت أنه نتسا يومنيس أذوذ إذ المتقين شربيني فغاني الله غربة فنسن أثوضا أذوذن إذ الجزاء أبوذ خدمين الإحسان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أَذِى شَنِمْ خَوْرَبِ الذّنُوبِ مَخْرَجْتَ عَشْدًا مِن قُرْآنٍ اثْنَيْنِ جَزِيْنِ سُرُجُورْ أَخْصَرُ بَوْنَ خَدَمَن أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من مضل؟ أليس الله بعجيز انتقام؟ أعني رب حفاظ ألعب ألكي النظن يزمير أعني سوى ان يربرش حفاض ارعبش وندي شقا انك تشقا ذن سوذك من نضن وانك نض الربيه اورج شعين وث يدون مدون يدى ربيه حدر يجمر في السفر انا ربي سوغراب اوريجمر ولا انشا من خلق السماوات والارض لا ليقولون الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون لو كانت قصير وخارق اهن وان ثمور اذا كدنين ربهم إنسان إنسي ويقع غث ذا عمث الجامة ربية ما يفغى ربي يظور مزمر لا يكسر النظر نغى ما يفغى ذي نفع مزمر أذر من النفعيس إنس بركيا ربي فلس يتشير من الممنين قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخجيه ويحل عليه عذاب مقيم إنسن أرقمي وخدمة عينك جنجلت خدمة ولكن كقري خدمة أديش والسني ذي تعلم منهما من رديش العثاب أتي ذل أديش فلاس العثاب النور نشفكا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتداف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل أقلغ النزرد في الله فكثف في مدن شلحق وثبع نذرد إيه منيش ماذو أن يخضى نذرد أثني قضر في منيش فلس نرسل للذوكيل الله يتوفى لنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب يقبض الأرواح ملمد يبضل أجل إنسان ونوى النموث ذا القضص أذي التفى يحكم حكم سرمث ذبر ويض ألم يبضد رجليس في ذهي كذل عالمات وذاهي سخمما أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولكانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات وضرب ثم إليه ترجعون شنقمن اش في عن مابغير ربي انا شان تثم ذي سن غشكن اشمور تزمرين اورفهمن نهضرن وان اين سن الشفاعه غير شرط بوحدج من السكن ذاق لي ذيك جنوان ناظر قع ثغر النون وإذا ذكر الله وحده جمأ أجزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون مدذرن ربي وحذيس ولون بذور نومين أشرخر أذر قيقين مدذرن دويه النظن إمير ندب بشرا قل الله مفاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إنس الله خلقا يجنوان يكذرقعا يعلم سوين غفا ذوين زرطولا ذوكشين لي حكما السرحق يرعب ذي ذوكوين في مخلفا ولون للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم الخيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يشتزئون وذا ككني خفرا لو خير لن ذرقها ونشتني ذس أذ قبرنا دفذنيس إما ننسن دي العثاب يعرن يوم القيامة أزندفن والربي وينكني فرذنين أزندفن التسيات بينكني لنخدم أديزي ذي لوننسن وينفت مشخيرا فإذا مستلنسان ظر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بالهي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ما ينرد بنذم الظر هذه بذذا غرنا من في كي يجد النعمة أشيني دبوش مش اشْتَنَّ فِي النَّدَى جَرَدَ لَمَّا أَنَّ نَطَر فِي كِسَنٍ وَرِيلِ لَهُ شَيْءٌ غَرَانَ قَدْ قَالَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْتَسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ أن ننسوية قبل نسن وثنين فيها ذقو الشماء الشرب بينك نكسبن تنورث من المصيبة وبينك نكسبن وذيظر من ذقوك أثنتنا للمحن وبينك نكسبن ورزبير نفس السنسر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدير إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ورأى من ربهم يشوشي ارفين يبرأ ضيق في ذاك يقول علامات ولكن يمنن قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن أسنوا نقال ربي هنوالع ذهي ويشظن أرشي السسر الرحمن أثنى ربنا ذي غفر مركن من لان أثنى عفونا الطعس هي النية الشر ذي الحنى إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغته وأنتم لا تشعرون وغرس غربة فنوان الجثث روم رنسا قول لكم إذ يوض العثاب ورث سعيم وكنش لكان ثبعث شيف المرى أين يكذت ونزرن قرآن فلوان غربة فنوان قبرك نذيوض العثاب السرغة فلع ورثبنين فلاش أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن شاخرين أو تقول لون الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين صال العذاب لون لي كره فأكون من المحشنين قبره دشطيني ثرويح اه اي خسر خدمه اش تسهزر ديال حق الربيه يا ناني من ليا اللي القضاه فيش مسخيران نغشثيني امري يهدي ربي غير الممنين نغشثيني ما راه فزر رجعت تذكر كانت قره هاردونيث ازير هاد المحشنين بلا فجاءت كاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الا مشتكي دله يشيو شادف صد استكبرت اللي ذق ذق الكفران ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مشوهه اليس في جهنم مثوى وينجي الله الذين اتقوا بمفاجتهم لا يمسهم وسوء ولا هم يحزنون يوم القيامة الزرض وذي يسحد فنغف ربي وذي مونن سنفري فيث عني ورشي موكان ذي تمسي يمنا نهن على خاطر ربحان وثني سنال وين ندريه ولغين سحزنا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاشرون أذا ربك خرق كل شيء نستغف كل شيء ذوخير ذيرس في سوري جنوان. اكن اولاد القاع واذا شنوا كفرن سنليهدل ربيا ادوينات الى الخشرين قلوا فاير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ينسن اي ثمرم اذاف جمش ربيا او يذ بوندع وش ولقد وحي من قبلك لا شركت لا يحبطن عملك ولتكونن من خاشرين بل الله فابد وكن من الشاكرين أثاني نزرد روحي في الله غفيتك زوالا بثق مضي رب بشريك أذي ضاع وينتخذ ماض ذي الخاشرين نرثي رياض أذي ربك نتعبذ إيريك ذي قوثي شكرا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أرسق من الأرقدر يرب أكلث يفلال القعم الرقف سيس أسمث قمر قيما يجنوان أسوى ضبقا ذكفوسينس <تصفيق> أي فوس ربين إن ديس حان فوس ويجتمش فهراء على الخرق سبحانه واشحال علي غفيني سوق من دشريه ونفق في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ميصود إصرفي لذي البوق أذم ثنك الملان وذكي لنذي كنوان أذوذي لنذي القعان حشوين يفغى ربي ومبعد ذي صور سيض نهني مرة أذكر أكن اللان لس مقولن رقع مرة تسفجج سنور جدي في كبابيس أدي السزمام للعمال مرة تحضرن لمبيان أذوي ذراج شهدن يجرس نتحكم نفس الحق يوان بشافت وضرم الله أكبر وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون كل فروح في البشرفة الجزب بين سخذم نستيعلم شخذما وشيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت بوابها وقال لهم خزنتها ألمياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرنكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين اذن نحرا وذخفرا اغرثم الشتربعه امكن روض غرس اشن اللي انت بولاش اجديننا ع الششنيش ونشين رغوان شلالن ون بيد اللا يتم باعنوان انه اكولد الشاغزن في ثمريه البشاه اشنين هذا وسند لكن دروعد اللاثاث يغربوني كفريوان خير يدخلوا ابواب جهنم خاردين فيها فبشمث متكبرين الله أكبر اشنين ايه كشمس في جهنم ذي ماذا شخما أذوقها مضيقا مشوم يوذا في تكبيرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين الله أكبر هذا نهر وذضعا تشق وقت النبى في شن غلجن في سرب وعان اما كنروض الغرس ادفن الليثي بوراش يا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا نرضا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين السنين الحمد لله إغيوف فان الوعديس هي النسوى ارتاغ الجنة ذي سندن فغانيليا ذي وقير خرصي الهان هو ذي خدمة نشرح وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيد الحمد لله رب العالمين أتوريض الملايك الزند العرف الرحمن لتسبح لحمد فنسن مبرست عفو الجرس نفحت من سلحق أشقر من الحمد لله أذن تسبب تخلقيه